الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث عشر من الكتاب الحب يأخذ الحب كثير من التفكير والوقت في العصر الحديث وما أكثر مشكلاته وما أكثر الأمراض النفسية التي تنجم عن الحب ولعل خير من يحدثنا في هذا الموضوع الطبيب الإنجليزي ترومان كيبريل، مدير المستشفى النفسي بلندن فهو يقول لعل أغرب تجارة كسب منها التجار. الألوف من الملايين تجارة الحب وصناعة السينما ونحوها لقد ساعدوا في إفساد عواطف هذا الجيل من الشباب الذي ولد بعد الحرب وقالوا له إن الحب جميل وساحر وأصبحت كلمة الحب صورة خيالية لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها فيعجز الإنسان عن ممارسة الحب وعن الرضا العاطفي وبذلك يختلف عن أفكاره لأن الواقع يصدمها وقد طلب الدكتور برايل من وسائل الدعاية من نشر هذه المفاهيم لخطورتها وحتى نحفظ نفوس البشر ثم طلب أن يعرف المجتمع الإنساني صاحب الثقافة الغربية حقائق الحياة جيدا وأن يقنع الإنسان بأن يتعامل مع الحب كعاطفة إنسانية لا كشيء مدمر فتاك يطلب الولاء والتقديس ويرسم الدكتور برايل طريقة للعلاج، فقتل من الإنسان أن يمارس العمل اليدوي ولو كهواية لأنه يعطي الإنسان رجلا أو امرأة درجة من الثقة بالنفس وهي مطلوبة حتى يتعرف جيدا على قدراته فعزله عن العمل اليدوي عزلا عن الثقة بالنفس وعندما يثق الإنسان بنفسه فإنه يتعلم كيف يثق بالآخرين وقد لاحظنا أن الدكتور برايل لم يتعرض إلى الاتجاه إلى الله مع أنه حجر الزاوية في علاج الأمراض النفسية كلها والإسلام يدعو في كل علاج بإيجاد الصلة القوية بالله فهو نعم المعين لعبده في كل وقت وقد فتح الباب أمام الجميع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان البقرة السادسة والثمانون والمئة كما أن المسلم يدعو الله ويلجع إليه في الصلاة ويطلب منه العون، ثم يناقش المشكلة مناقشة هادئة حتى يصل الاقتناع إلى قلبه فيساعده هذا على الشفاء من مرضه جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وطلب منه أن يصرح له بالزنا لأنه تمكن منه فلا يستطيع التخلي عنه وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يناقش في هذه المسألة قائلا له أترضاه لأمك قال الشاب لا قال النبي الكريم وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ثم قال له هل ترضاه لأختك قال الشاب لا قال النبي الكريم وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم ثم قال له هل تروه لبناتك؟ قال الشاب لا قال النبي الكريم وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم فاقتنع الشاب بهذا المنطق وعزم في نفسه على أمر وطلب من النبي عليه السلام ان يدعو له فدعا له ومسح على قلبه وشفي الشاب من مرضه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وتذكر الإنسان لله تعالى في أشد الأوقات يحميه من الوقوع في الخطأ وهذا ما حدث مع النبي يوسف عليه السلام فمع أنه كان غلاما في بيت وزير يعيش في مظاهر النعمة ومع أن التي راودته عن نفسها هي سيدته إلا أنه رفض الفاحشة في إصرار رائع قائلا إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون يوسف الثالثة والعشرون والتاريخ الإسلامي يحدثنا أن الشاب المسلم عبد الله الذي لقب بالقص لكثرة إبادته وورعه أحب سلامه حبا جعل الناس يطلقون عليها سلامة القص وقد استعملت سلامه كل وسائل الإغراء معه فلم تفلح في جذبه إلى ما تريد وأخيرا صرحت بما تريد وقالت إني أحبك فقال وأنا والله الذي لا إله إلا هو قالت أشتهي أن أضع فمي على فمك فقال وأنا والله الذي لا إله إلا هو قالت فما يمنعك فوالله إن المكان لخال فقال يمنعني قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوهم الا المتقين الزخرف السابعة والستون ثم خرج ولم يهد بعد ذلك إليها ابدا الهم وقد تضيق نفس الإنسان لسبب من الأسباب قد يكون الهم بسبب شك قاتل أصاب الإنسان من مشكلة في حياته وعلى الإنسان أن يبحث فيها بحثا موضوعيا فهذا البحث يوصل إلى نتيجة طبيعية فان لم يستطع يصل بنفسه ساعده مخلص على ذلك روى البخاري أن ضنضم ابن قتادة أتى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود وكان ضنضم أبيض اللون وكأنه يستنكر أن يولد للأبيض ولد الأسود وهذا تعريض بنفي نسبه منه وإلحاق التهمه بأمه فقال له عليه السلام هل لك من إبل قال نعم قال صلى الله عليه وسلم ما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من جمل اورق أي لونه بياض إلى سواد قال نعم قال عليه الصلاة والسلام فأما ذلك أي من أين أته هذا اللون الذي ليس في أبويه فقال الرجل لعله نزعه عرق وهكذا تركه النبي صلى الله وسلامه عليه يجيب نفسه بنفسه ويقنع عقله بمنطقه كأنه بذلك يقرر حقيقة الوراثة النوعيه لأفراد الجنس وأتحدث بلغة علماء القرن العشرين الأمر والذي أكده الرسول عليه السلام حين رد عليه في النهاية وقال لعل ابنك هذا نزعة عرق وانصرف الرجل بعد ذلك بعد أن هدأت نفسه واستراحت أعصابه ولأن ولان قياده وتلقى الأسباب مشفوعة بمظائرها مدعمة بقياسها وأخذ الحكمة الصافية من نبع الحكمة عليه الصلاه والسلام ويقول الدكتور أليكسيس كارليل إن النشاط الروحي يسبب تغييرات تشريحية أو وظيفية في الأنسجة والأعضاء على السواء وإنه من المستطاع أن يحس الإنسان بالله بنفس السهولة التي يحس بها حرارة الشمس أو وجود صديق ومن هنا قال الدكتور فرانك لوباخ العالم النفسي الألماني مهما بلغ شعورك بوحدة نفسك فاعلم أنك لست بمفردك أبدا فإذا كنت على جانب من الطريق فسر وأنت على يقين من أن من أن الله يسير على الجانب الآخر. وقد استخلص علماء النفس من تجاربهم في حقل العلاج النفسي أن الذي يعتنق دينا يتمتع بشخصية الأقوى وأفضل مما لا دين له. قال الدكتور هنري لانج إنه عين مستشارا في مصلحة تشغيل المتعطلين بنيويورك وعنى به وضع الخطط ومراقبة الدراسات الإحصائية. وقد أجرى تجاربه النفسية على عشرة آلاف نفس فكانت النتيجة أن كل من يعتنق دينا أو يتردد على دور العبادة يتمتع بشخصية أقوى وأفضل ممن لا دين له أو لا يزاون أي عباده. ومن هنا فقد استخلص هذه النتيجة التي تبين لنا مدى أهمية الدين بالنسبة للإنسان فقال الدين ليس ملجأ الدعفاء ولكنه سلاح الأقوى فهو وسيلة الحياة الباسلة التي تنهض بالإنسان ليصير سيد بيئته المسيطر لا فريستها وعبدها الخاضع وفي هذا الاتجاه يسير عالم النفس الشهير البروفيسور يونغ الذي لخص تجاربه عن الأمراض النفسية في قوله طلب مني أناس كثيرون من جميع الدول المتحضرة مشورة لأمراضهم النفسية في السنوات الثلاثين الأخيرة ولم تكن المشكلة من هؤلاء المرضى الذين جاوزوا النصف الأول من حياتهم وهو ما بعد الخامسة والثلاثين إلا الحرمان من العقيدة الدينية ويمكن أن يقال إن مرضهم لم يكن إلا لأنهم فقدوا الشيء الذي تعطيه الأديان الحاضرة للمؤمنين بها في كل عصر ولم يشف أحد من هؤلاء المرضى إلا عندما استرجع فكرته الدينية خاتمة وهكذا يتبين لنا سلامة الأسلوب الذي عالج الإسلام به الأمراض النفسية، متخذا أحدث الأساليب التي توصلت إليها أحدث البحوث الحديثة، التي توصلت إليها أحدث البحوث الحديثة، وقد بدأ بالعناية من الناحية الإنشائية حتى تنشأ النفس المسلمة نشأة سليمة سوية قوية. فتستطيع أن تؤدي رسالتها في هذه الحياة فإذا ما ضعفت في وقت من الأوقات لسبب من الأسباب فإن العلاج الإسلامي كفيل بأي عيدة للنفس المسلمة اتزانها وصحتها والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلح له واقتصار الإنسان بالله تعالى وبتعاليمه وبقرآنه هو شفاء من كل داء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الإسراء الثانية والثمانون نحن في هذا الجو المتسارع وفي جو الضغوط اللا على النفس وعلى الأعصاب، وفي الجو الذي يريد الناس فيه أن يحسوا بالراحة والطمأنينة والسعادة، وأن يشعروا بقيمتهم في الحياة وبأثرهم في جوانبها. نعم، نحن في حاجة إلى الرجوع إلى الإسلام، نقتبس منه ما يحمينا من الأمراض المختلفة. كما نقتبس منه العلاج لأمراضنا النفسية والانستماعية ونكون بذلك في سعادة غامرة ونعطي لهذا العالم الحائر للأسلوب الأمثل الذي يجعله يعيش في سعادة وطمئنة وسلام فلسفة التربية في الإسلام تمهيد لو أننا نظرنا إلى الأديان وإلى, وإلى الفلسفات الإنسانية في تاريخها الطويل لما وجدنا لها فكرة شاملة عن القوى الإنسانية والكونية بل لو جدناها تفرق بين القوى الروحية والقوى المادية تنكر إحداها وتعترف بالأخرى أو تعترف بهما وبوجود تصادم وخصام بينهما فالمسيحية والبوذية والهندوكية ترى كل منها أن خلاص الروح مرهون بكت الجسد أو بإفنائه أو على الأقل بإهناله والكف عن لذائذه والفلسفة المعاصرة كالشيوعية والوجودية تعنى كل منها بالناحية المادية وحدها وتنكر الناحية الروحية إنكارا تام أما الإسلام فله أيديولوجية أساسية خاصة في مجال النظرة إلى الله تعالى والكون والحياة والإنسان والمجتمع وله منهج فكري كامل شامل للحياة كلها وما فيها والإنسان وصلته بالكون الذي يعيش فيه وبالله الأعلى الذي خلقه وخلق الكون فالله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعل الإنسان خريفة له في الأرض يؤدي رسالته في هذه الحياة طبقا للنظام الذي أراده الله تعالى ولا يصح للإنسان أن يدعي الأصالة فإضعى لنفسه المنهج الذي يسير عليه أو يطلق العقل فيما لا مجال له فيه وهذا المنهج حقق للإنسان الاستقرار والاتمئنان ولا يوجد مجال للخلاف بين الإنسان أو عداوة بين الفلسفات التي تظهر في غيبة النظام الإلهي وهذا النظام كفيل بأن يسعد هذا العالم الحائر لو أنه حاول أن يستفيد منه لكن الفلسفات الحديثة لا تحاول الاستفادة من الإسلام بل هي تسعى جاهدة ليعاونها الاستعمار في ذلك لإخراج الإسلام عن مقوماته النفسية والروحية والاجتماعية ومحاولتها مستمرة لغزو الفكر الإسلامي وإخراجه عن قيمه ومناهجه بل لتدمير مقوماته وإدخال مفاهيم أخرى للقضاء على استقلاله وذاتيته الكون وأسراره هذا الكون حافل بالأسرار عامر بالقوى المختلفة التي تتفاعل مع حياة الإنسان والمسلم يعرف هذا وهذه المعرفة تجعله فاهما للكون الذي يعيش فيه عارفا لمكانته فيه بالنسبة لمن حوله والله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وفضله على كثير من مخلوقاته وجعله خليفة له في الأرض أعانه على أذاء رسالته فيها بتسخير أشياء كثيرة له في الكون وبيان اشياء من الكون هو في حاجة اليها لانها تعينه على اداء هذه الرسالة وهو وحده وبانكاناته المحدودة لا يستطيع ان يصل اليها لانها خارجة عن دائرة حواسه كمعرفة الملائكة والشياطين ومعرفة المنشأ والمصير وما الى ذلك وقد عرف هذا الجانب عن طريق الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لهداية عباده وقد اكتفى المؤمنون بما جاء به الرسل في هذا المجال واحسوا بعظمة الله سبحانه وتعالى وعرفوا موقف الإنسان في الأرض من هذه العوالم والأرواح ثم شغلوا طاقاتهم العقلية فيما يعود عليهم بالفائدة في الكشف في حدود هذه الأرض وما حولها واستعملوا هذه المعلومات في إمارة الأرض والقيام بخلافة الله فيها على هدى من الله سبحانه وتعالى والمسلم يرتبط دائما بربه في كل أعماله ويرى أنه مهما أحوز من سق فإن ذلك كله بفضل من الله وبهذا يتجه إلى الحضارة وجهة ربانية يعرف أن قيمتها الكبرى تكمن في دعم الإيمان بالله ويسعى جاهدا إلى تقوية الصلة به لأن الارتباط بالله والاستناد إليه مصدر قوة عظمى تعين على المضي في رحلة الحياة وتفيد على القلوب أنسا وراحة وهو في هذا المجال مطلوب منه ألا يشغل نفسه بغير ذلك يقول الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا الإسراء الس كما أنه في مجال الشعائر على الإنسان أن يفهمها بالكيفية التي طلبها الله تعالى منه بلا جدار ولا مناقشة فلله الذي طلب منه إقامة هذه الشعائر له وحده هو الذي حدد نظامها وكيفيتها فلا مجال فيها للعقل ولكن مجال العقل في النظر والتجربة يكمن في الكون الذي يراه الإنسان ويحس به ومطلوب منه أن ينظر وأن يفكر وأن يجرب وإلا فإنه ملوم على تقصيره وكأي من, من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مارضون يوسف الخامسة والمئة صلة الإنسان بالله تعالى الكون الذي نعيش فيه مكون من طاقات مادية وطاقات روحية متصلة ومن وراء ذلك قوة الله سبحانه وتعالى تسيطر على ذلك كله والإنسان خلق لا يعلم شيئا ثم جعل الله له الإحساس والشعور بالتدريج ثم عطاه الله قوة أخرى هي قوة العقل فهو يتصرف بشعوره وإحساسه تصرفا يكون له فيه سلطان على الكائنات فيسخرها ويذللها بعد ذلك بواسطة العقل والإنسان بعقله يصبح ذا طاقة ضخمة فهو على ضعف أفراده يتصرف بمجموعه في الكون تصرفا لا حد له فقد أعطاه الله تعالى مواهب ليظهر بها أسرار خليقته أعطاه الأرض وزخر له ما عليها كما أعطاه شرائع حدد له فيها حدودا بأعماله وأخلاقه هذه الحدود تحول دون باغ أفراده وطوائفه بعضهم على بعض والإنسان المخلوق الضعيف يستطيع أن يتصل بالخالق القوي في أي وقت نريد، يتصل به في الصلاة وفي الدعاء وفي كل عمل يستهدف به رضى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى جعل الحياة بما فيها هي وحدها الطريق إلى الآخرة والمسلم يحس بحقيقة الصلة بينه وبين ربه ويشعر بقدرته في كل ما يحيط به بالناس وفي كل ما يستمتع به مما سخره الله له وهو محض تفضل منه تعالى لأن الإنسان لا يقدر على شيء إلا بإرادة الله وكل هذه المشاعر كفيلة باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة حساسة لا تغفل عن مراقبة الله ولا تتجمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان. فالإيمان هو اتصال الإنسان بالله وبالكون والنواميس وبالقوى الموجودة فيه وقد عرف ويليام أورلرز الطبيب الكندي المشهور الإيمان بالله بأنه القوى الدافعة الكبرى التي لا يستطيع أن يزنها في الميزان أو يختبرها في الجفنة ولا يمكن أن يتم الاعتقاد في وجود الله دون هذا الإيمان صلة الإنسان بالكون المؤمن يحس بأن الكون صديق له وهو يتعامل مع الوجود كله ما فيه ومن فيه على أساس من التعارف والتعاون والألفة والمودة وهو لذلك يحس بالأمن والاتمئنان كما يحس بأن للحياة طعما غير ما لها في نفس من لا يؤمن بالله تعالى ذلك لأنه يعيش في جو, في جو صديق فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها والذي يقرأ سورة النحل يجد في آياتها أنواع من المخلوقات التي سخرها الله للإنسان وبذلك يدرك أن الله سبحانه وتعالى تولى رعايته ويؤمن بأن الناس الذين يعيشون معه في هذا الكون إخوانه وهم جميعا مخلوقون من ذكر وأنثى ومتساوون أمام الله لا فرق بين إنسان واخر إلا بالتقوى يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحذرات الثالثة عشرة ومن وامنشد عن هذا الطريق باسلوب او باخر واعد الى الجماعه بالصلح او بالقوه وان طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئا الى امر الله الحجرات التاسعه فان حارب الله ورسوله واسعوا في الارض فسادا فلا بد من موقف حازم معهم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم واعضالهم من خلاف او ينفوا من الارض المائدة الثالثة والثلاثون وبذلك تكون الجماعة الإسلامية قوية متماسكة تتفرغ لتحقيق رسالتها في هذا الوجود وإذا كان هذا التعامل مع جماعة المؤمنين فإن الإسلام أظهر الحكمة في التعامل مع غير المسلمين لأن الهدف سامن فهو ليس لتحصين الجماعة الإسلامية وحدها بل إنه يستهدف أيضا المحافظة على مقدسات الأديان الأخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامي وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الحج الأربعون وهذا السلوك ضروري لصلاح الضمير واستقامته وتنسيق حركته مع حركة الكون العامة وعضوح الارتباطات بين الناس وخالقهم وبين الإنسان وبين الكون وما فيه وما يتبع هذا من تأثيرات أخلاقية وسلوكية واجتماعية وإنسانية عامة في كل مجالات الحياة الفرق بين الإنسان وغيره الشيء الواضح بين الإنسان وغيره من الحيوانات هو أن الإنسان يتميز بوجود الهدف والغاية عنده فهو يعرف الغاية من الوجود الإنساني ومن وجود المخلوقات كلها من حوله واعتقائه في سلم الإنسانية ينظر من شعوره هذا ودقة تصوره لوجود الناموس والارتباط بالأحداث والمسلم لذلك لا يعيش أمره لحظة لحظة بل يرتبط في تصوره بالزمان والمكان كله وبالوجود كله وبقوانينه ويرتبط بالتالي بإرادة الله المدبرة التي خلقت الناس لهدف واضح فهو يعمل لتحقيقه وبذلك يدرك القلب البشري على قدر ما يطيق حقيقة الألوهية وعظمتها فيعيش في حساسية وخوف ورجاء ثم يحس بالوجود كله متجها إلى خالقه فيتجه معه مسبحا بحمده معترفا بقدرته ويحس بالراحة والاستقرار ويعمل على أذاء رسالته في هذه الحياة ومن هنا فقد طلب من المسلمين أن يؤمنوا بالله وما أنزل إليهم على رسوله الأمين وبما أنزل إلى الأنبياء جميعا بلا تفريق بين واحد وآخر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمين البقرة السادسة والثلاثون والمئة والإنسان له إلى جانب الخواص المعروفة قلب يدرك به أمورا لا تستطيع الحواس أن تدركها يدرك الحقائق الباطنة في هذا الكون فإنها لا تعمل أوصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور الحج السادسة والأربعون والفيلسوف ديكارت يقرر أن للإنسان حواسا داخلية أو باطنية تدرك الحقائق الخفية في الكون في مقابلة الحواس الظاهرة والإنسان يستطيع أن يستخدم في حياته الثروات المختلفة كالحديد والنحاس والبترول ذلك لأن الإنسان له فطرة التحضر التي تتطلب احتياجات نجدها في مكونات تلك الأرض من معادن وحجارة وغيرها وقوانين الطبيعة في ذهن الإنسان وحده لوجود خاصية تلائم نظام القوانين وقد سويت على الوضع الذي يحقق التطابق بين بعضها وبعضها الآخر ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الملك الثالثة ومن هذه النواميس عقل الإنسان وبهذا التطابق تعمل جميع النواميس في تناسق وتكامل ثم الإنسان يحس بأن عليه عمارة الأرض هو أن من الأرض واستعمركم فيها هود الحادية والستون أي طلب منكم عمارتها بالزرع وإقامة المصانع والأبنية اللازمة فالله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم علمه ما ينظم صرته بواقعه وما تتحقق به مصلحته يقول لينشتاين إن الشعور الديني الذي يجده الباحث في الكون هو أقوى حافز على البحث العلمي وصنع الحضارة وإن هذا الإيمان عندي يؤلف معنى الله وللحضارة الإنسانية جانبان جانب المادي وجانب الروحي وهما متلازمان في الحضارة الإسلامية أما في غيرها فهما غير متلازمين والجانب المادي تقدم فكر وعلم وتجربة وصناعة والجانب الإنساني تقدم وجدان وخلق وسلوك الجانب المادي دائما يلفت النظر أكثر لأنه واضح ويملك التجريب والتدبير، إلا أن نظره أراه إذا سار وحده أكثر من نفعه ودعوة الإسلام لذلك تقوم على العناية بالجانب المادي والجانب الروحي والتخلي عن الأنانية وقيام الروابط الإنسانية على أساس من القيم الإسلامية وحدها والمجتمع الإسلامي ليس مجتمع عدد ولكنه مجتمع قيم إنسانية علية ومن هنا فإن المسلم يتجه دائما إلى الله تعالى يطلب منه العونة والآية الكريمة ففر إلى الله الذاريات الخمسون توحي بالأثقال والقيود التي تشد النفس البشرية إلى نواحي المادية ومن ذلك مطالب العيش والحرص والانشغال بالاسباب الظاهريه وما الى ذلك الامر الذي جعل الايه الكريمة تطلب من المسلمين الفرار الى الله تعالى من هذه القيود الفرار الى الله وحده المنزه عن كل شريك وظيفة المسلم في هذه الحياة وظيفة المسلم في هذه الحياة وظيفة ضخمة وأثره كبير في هذا الوجود الكبير فهو جزء من هذا الكون والكون ساحة لنشاطه وميدان لحضارته يدين بالعبودية لله ويتحرر من عبادة ما سواه من استدلال النظم والقوانين والأشخاص والشهوات والشيطان المسلم سيد الكون كله ليس عبدا إلا لله الواحد القهار ثم إن الكون كله مصدر رائع للمعارف والعلوم ومنبع لسكينة الإنسان وهدوء مشاعيه وبذلك يرفع الإسلام من اهتمامات البشر بقدر ما يرفع تصورهم للوجود الإنساني كله وبقدر ما يكشف لهم أيضا عن علة وجودهم وحقيقته ومصيره والمسلم يحس بقيمته حين يعلم أن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم وسواه ونفخ فيه من روحه وجعل الملائكة تسجد له وجعله خليفة له في الأرض والإسلام بهذا يرسل قواعد الأساسية التي لا تتغير ولا تؤثر فيها تطورات الحياة كما لا يؤثر فيها اختلاف النظم ولا تعدد المذاهب ولا تنوع البيئات فمن أقام بها وأدها كاملة فقد أدى وظيفته وحقق غايته في الوجود ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أصبح بلا وظيفة في هذه الحياة بعد أن نكل عن وظيفته الحقيقية وأصبحت حياته خاوية من معناها الأصيل الذي تستمد منه قيمتها الأولى ثم إذا به يسير إلى الضياء الذي يصيب كل كائن يتخلى عن وظيفته ويتفلت من ناموس الوجود الذي يربطه به ويحفظه ويكفل له البقاء ووظيفة الإنسان في هذه الحياة تربط الجن والإنس بناموس الحياة والوجود وهو عبادة الله تعالى ومن هنا يتبين أن معنى العبادة أعم وأشمل من إقامة الشعائر المعروفة إذ أن يحقق خلافة الله في الأرض ويتقتضي ألوانا من المشاط الحيوي في أمارة الأرض والتعرف على قواها وطاقاتها وذخائرها ومكنناتها ثم تستخدم استخداما محقق رسالة الإنسان في هذه الحياة وإذ قال ربك للملائكة إني دائر في الأرض خليفة البقرة الثلاثون فمعنى العبادة يتحقق في استقرار معنى الابودية لله في النفس وفي استقرار الشعور على أن لله خليفة استخلفه ليعبده فهو يتوجه إليه بكل حركة في الضمير وفي الجوارح وفي الحياة وبهذا يتحقق معنى العبادة ويصبح كل عمل يعمله الإنسان من إقامة الإنسان إلى الجهاد في سبيل الله إلى إقامة العدلة بين الناس هدفه عمارة الأرض والقيام بخلافة الله والنهوض بتكاليفها حسب النظام الذي وضعه الله تعالى ثم ان تصبح قيمه قيمه الاعمال التي يقوم بها الانسان مستمده من دواعيها لا من نتائجها فالانسان عليه ان يعمل في الاطار الذي رسمه الخالق وجزاؤه عند الله يكون بالنيه والعمل انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلا بالنتائج التي توصل إليها ولذلك يقول الله لنبيه إن أنت إلا نذير فاطر ويقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم البقرة التاسعة عشرة والمئة والمسلم يضع علاقته بربه على هذا الأساس ومع غيره في موضعها الذي لا يتعداه فهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا ولا يملكون له موتا ولا حياة ولا نشورا وهم مخلوقون مثله فهم عباد لله مثله وبذلك لا تتوزع طاقاته ومشاعره بين آلهة مختلفة ولا بين متسلطين عليه من بني البشر والمسلم يتلقى تشريعات الله تلقيا خاصة لينفذ مهمته في هذا الكون ويؤثر قانون الله على ما عداه لأنه هو الذي ينسق بين حركة البشر وحركة الكون العام وهو صادر من الله الذي خلق الكون وهو أدرى باحتياجاته والمسلم يعرف أن الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في قدرات الأفراد وفيما يمكن أن يؤديه كل فرد والتفاوت في مدى إتقان هذا العمل وهذا التنوع ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في الأرض فالتفاوت قاعدة ولكن نسبة التفاوت في الرزق تختلف من مجتمع إلى مجتمع والله فضل بعضكم على بعض في الرزق النمج الحادية والسبعون أما مبدأ الرزق فقد تكفل الله به وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها هود السادسة انتهى الوجه الأول